ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك اولائك هم خير البريه جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار تجري من